يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه أي على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون قوله يجعلون أي يعتقدون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بنات إناثا وذلك أن خزاعة وكنانه كانوا يقولون الملائكة بنات الله كما بينه تعالى بقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الآية فزعموا لله الأولاد ومع ذلك زعموا له أخس الولدين وهو الأنثى فالإناث التي جعلوها لله يكرهونها لأنفسهم ويأنفون منها كما قال تعالى عنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا أي لأن شدة الحزن والكآبة تسود لون الوجه وهو كظيم أي ممتلئ حزنا وهو ساكت وقيل ممتلئ غيظا على امرأته التي ولدت له الأنثى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يختفي من أصحابه من أجل سوء ما بشر به لألا يروا ما فيه من الحزن والكآبة أو لئلا يشمتوا به ويعيروه ويحدث نفسه وينظر أي يمسكه أي ما بشر به وهو الأنثى علهون أي هوان وذل أم يدسه في التراب أي يدفن المذكورة الذي هو الأنثى حيا في التراب يعني ما كانوا يفعلون بالبنات من الوأد وهو دفن البنت حية كما قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وأوضح جل وعلى هذه المعاني المذكورة في هذه الآيات في مواضع أخرى فبين أن جعلهم الإناث لله والذكور لأنفسهم قسمة غير عادلة وأنها من أعظم الباطل وبين أنه لو كان متخذا ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك لاصطفى أحسن النصيبين ووبخهم على أن جعلوا له أخس الولدين وبين كذبهم في ذلك وشدة عظم ما نسبوه إليه كل هذا ذكره في مواضع متعددة كقوله ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة وقوله ألا إنهم من لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون وقوله أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما وقوله أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وقوله أم له البنات ولكم البنون وقال جل وعلا ويجعلون لله ما يكرهون وقال أو من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين وقال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وبيّن شدة عظم هذا الافتراء بقوله وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقوله إنكم لتقولون قولا عظيما إلى غير ذلك من الآيات وقوله في هذه الآية ولهم ما يشتهون مبتدأ وخبر وذكر الزمخشري والفراء وغيرهما أنه يجوز أن تكون ما في محل نصب عطفا على البنات أي ويجعلون للله البنات ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. ورد إعرابه بالنصب الزجاج. وقال العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم. قال القرطبي وقال أبو حيان في البحر المحيط. قال الزمخشري ويجوز في ما في ما يشتهون الرفع على الابتداء. والنصب على أن يكون معطوفا على البنات أي وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور انتهى وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء والحوفي وقال أبو البقاء وقد حكاه وفيه نظر وذهل هؤلاء عن قاعدة في النحو وهي أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب فلا يجوز زيد ضربه أي زيدا تريد ضرب نفسه إلا في باب ظن وأخواتها من الأفعال القلبية أو فقد وعدم فيجوز زيد ظنه قائما وزيد فقده وزيد عدم والضمير المجرور بالحرف كالمنصوب المتصل فلا يجوز زيد غضب عليه تريد غضب على نفسه فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصب إذا يكون التقدير ويجعلون لهم ما يشتهون فالواو ضمير مرفوع ولهم مجرور باللام فهو نظير زيد غضب عليه انتهى والبشارة تطلق في العربية على الخبر بما يسر وبما يسو ومن إطلاقها على الخبر بما يسو قوله هنا وإذا بشر أحدهم بالأنثى الآية ونظيره قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم ونحو ذلك من الآيات وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من بغضهم للبنات مشهور معروف في أشعارهم ولما خطبت إلى عقيل بن علفة المري ابنته الجرباء قال إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر ويروى لعبد الله بن طاهر قوله لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن وشدة كراهيتهم لولادتهن الخوف من العار. وتزوج غير الأكفاء وأن تهان بناتهم بعد موتهم كما قال الشاعر في ابنة له تسمى مودة مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبر وقال الآخر تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم وقد ولدت امرأة اعرابي أنثى فهجرها لشدة غيظه من ولادتها أنثى فقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين ليس لنا من أمرنا ماشينا، وانما وإنما نأخذ ما اعطينا أيها المستمع الكريم يكون لنا إن شاء الله في لقائنا القادم بقية حديث فإلى ذلك الحين أستودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته